ما راوا العذاب واسر ندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وحد الله حقا ولكن اكثرهم لا يعلمون ولكن اكثرهم لا يعلمون ولكن اكثرهم لا يعلمون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 فقالذَة في الأرضِ وَلَا في السَّماء وَل أأَصْورَ مِن ذَكَ وَل أَكبرَرَ إِلَّا في كِتابَ وَلَا أأَصْرَ مِنْ ذَِكَ وَل كبررَ إِلَّا في كِتابَ إِلَّا في كتَاب من بين الا ان الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون الا ان اولياء الله لا عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبدي للكلمات لا تبدي للكلمات ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم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 وََّذِي جَعَلَلَكُمُ الليلى للتَسْكُنُوا فِيهِ وََّهَا رَمُ بُصِرَ إِنَّ فِي ذَالِِكَ لَآياتَاتِمِقُمِ يَسْمَعُون قالَاالُ التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا قَاال التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا قَاال اللَّهُ وَلَد سبحانه سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا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 ذيقُهُم العدَابَ الشديد بم كانوا بمَا كان يكفر